أخي حسين عليك من السلام <سلام> طاح مصيوب الأسد طاح مصيوب الأسد في دوال رأسه في دوال حسين طاح مصيوب الأسد في دوال رأسه شاف في حياته هذا الوجود اللي واحد بثباته جزا للوفم الملفه اعني عباس نخوه واحساس اجواد الناس اعني عباس فزت سمع عزائره راجع في صفوف العيدة يحرقها بضميرة والموت قربة ويبعيدة نار قلبة من العاطش والناهر من ننديهش اشراب البيت طاح مصيوب الاسد هدوى راسه والجسد هدوى الاحسد سيوب الاسد في وراسه والجسل في ثول حسين يا يا عبا ليله الغادريه شب للحبيب الاولي طبع على المنيه الله تتذكر علي طبع معروف شهره وسيوف اشهار تشوف طبعا معروف وافو يشهاد الله وانكربا جرحا وكل هذا لوم الهاما والله وصل بلاجفو في الخيام باعو الجنة الثامن ضلات بعين الزامن اغلى شفاء طاح مصر بالأسن طاح في ولا حسين و انا حسين مصيوب الاسد في ولا سا والجزل في ولا حسين يا عم شايف الوالي سفه ما يعرف شنو عوجل وولي على كيفة يومك تفختار الأجل والداعو قال خلي برمال وعلى هالحال والداعو قال والزنب تحية وصلها وارجو المعذيرة لا تعتب علي عاد المصيبة مقدرة راح شيال الليوة والقالب بعد رتيوة دمعات العين دمعات العين طاح مصيوب الأسد في دوار أساو في دوار ضرغام الحريبة حقق مرامة بمصراعة وحسان بلاهبة والصلي غسلة بمذمعة كلك عزوم ردك الدوم يلقى خقوم كلك عزوم عزرت العقيدة دم الشهادة بناظري بس انا هذا اللي عذب خاطري دون تبقى بلا خدر تدري موتك مو عذر العذر والعذر وراح مصيوب بالاسى مصيوب بالاسى في ذراسه والاسى حسين مصيوب بالاسى في ذراسه والاسى طلع على الشريعه ينزف حنين بغربته وجنوده القاطعه تمسح مدامع غربته غربه وجراح والامل راح والعالم طاح غربه وجراح من عظم الفجاعه معنى من نوحك تيفا تفجي الشجاعة وروح الويفا صار عرش الله ييون صارت الدنيا بحزن دمع خدام طاح مصيوب الأسد طاح مصيوب الأسد في دوال والجسد في دوال حسين يو بل اسد په ورا سوي